فيك <تصفيق> حزنا واسى من بعدك どっかで言うとおり、お前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前はお前は God, my「あっ!」 よん عاك يا もんに سه من لي و ا ك منيسا م ظ ل و م م ح ر و م من حقك المنتهب مظلومه يا زهره مظلومه مكلومه تمضين يا بنت النبي أ ب ك ي ك يا ست النساء せいじゅうたんにさ。<音楽> どっかで言うとおり、おいしいです。 I'm going to g h to the h o s p a l i i n g to go to the o s p 私たちはこのように私たちはこのように私たちは私たちのように私たちは私たちのように私たちは私たちのように私たちは私たちのように私 Duh. So... ل م ا أ ر ت ك أ ر ت ك شمسك ا ل أ ص ي ل ه و أ ن ا د ي ك اولادي ا ل ن ص ر و ا ل ب ط و ل ة أ ن ت ي ا زهره حقا دوحه اثيره يا, يا من حتى ا ل س م ا ي قبلت بالجفاء من ع ص ب ة ا ل ش ق ا ي جاؤوك بالعذاب يا من حتى السماء قبلت بالجفاء من ع ص ب ة ا ل ش ق ا ي جاؤوك بالعذاب عندما أ ب ك ي ك يبكي روحك الفتيله عندما أ ر ك أ ر ث ي ش م س ك ا ل ل أ أبكيك أبكي ص ي ة عندما ر و ح ك ا ل ق ت ي ل ة عندما أ ر ك أرثي شمسك ا ل أ ص ي ل ه واناديك ا ل ن ص ر ة و ا ل ب ط و ل ة أ م ت يا زهره حقا د و ح ة أ ث ي ر ة يا من حتى السماء قبلت بالجفاء من ع ص ب ة الشقائي ج ا ء و ك ب ا ل ع ذ ا ئ ي يا من ح ت السماء قبلت بالجفاء من ع ص ب ة الشقائي ج ا ء و ك ب ا ل ع ذ ا جاءوك ا ب ل ع ذ ا ي جاءت ا ل أ ع د ا ء كي تمحو اليك إ ذ ك ر ى وتميت الوحي في دار الرسول جهرا جاءت ا ل أ ع د ا ء كي تمحو اليك ذكرا وثميت الوحي في دار الرسول ج ه ر ة فوقفت وصبرت في المصاب صبرا هل يضر الطود لو كسر منه ص خ ر ة يا م ح ن ة السماء ف ب ل ت ي بالجفاء من ع ص ب ة ا ل ش ق ا ئ ي ج ا ء و ك بالعداء ي ا محنة م ا ا ل س ء ت ي ب الاعداء ج ف من ص ب كي تدعو ا ل اليك ذ ك ر ى وتميت الوحي في دار الرسول جهرا جاءت ا ل أ ع د ا ء كالقمح اليك ذ ك ر ى وتميت الوحي في دار الرسول ج ه ر ة فوقتت وصبرت في المصاب صبرا فوقت وصبرت في المصاب صبرا هل يضر ا ل ض و ده لو كسرها هل يضر الطودا لو كسر منه, منه صخره يا ف ا ط م الأبي ي الابي يا فاطم ا 「へいやファーティム الابياء هيهات كيدويه لا تنحني لذله ولم تزل قويه يا فاطم ا ل أ ب ي ه ها هيهاتك ي دوية تنحني لا ل ذويه ل ل تزل م ق و ة يا خاطم لا تنحني لذل ولم تزل ق و ي ة لا تنحني لذل ولم َْ تزل ََ قويه ََ يا َ فاطم ُِ الابيه ْ أ َ ا َ هيهاتكي ُ د َ و ِ ي َ ه لا تنحني لذو ل ولم تزل الليل ي هيها تقي دويه ذ ولم تزل قويه يا فاطم ا ل أ ب ي ا ت هيهاتك ق و ي ه لا تنحني ل ذو ل م ت ز ل ق ولم ي ة و تزل ق و ي ة ولم تزل, ولم تزل, ولم تزل, ولم تزل <تصفيق> يا فاطم ا ل أ ب ي يا ه حقك د ر و ي ة لا تنحني ذ ل ل ب لا تزل قوية لا تزل قوية يا فاطم ا ل ا ب ي ة هيهاتك دويه لا تنحني لذل ولم تزل ق و ي ة